Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahilladhi khalq al-samaوات wal-arḍa, wajal al-ẓulmāt wal-nur. Thumma al-ladīna kafarū bi-Rabbihim yadlūn. Huwa al-ladhi khalqum minṭīn. Thumma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 64- وقال لهم من مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم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 ولو انزلنا ملكا للقضي الامر ثم لا ينصرون ولو جعلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين تسخر منهم ما كانوا به يستهزئون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 Qul la ašhad, Qul innama huwa ilāhu waḥid, wa innāni bari'um mimmā tušrīkūn. Al-ladīna aṭayna humu al-kitāb yārīfūnahu kama yārīfūn adnāhum. Al-ladīna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 Maka kamu tidak memfitnah mereka kecuali mereka berkata, "Allah adalah Tuhan kami." Mereka berkata, "Allah adalah Tuhan kami. Kami bukan orang kafir." Lihatlah bagaimana mereka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 يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وَلَوْ تَرَى إِذُ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَذَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا, ولو ردوا لعادوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا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 وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أنت بتغيان فق في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بأيهم ولو شاء الله لجمعهم على الهداة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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من مِدَّةٌ في الأرض ولا طائر يطير بجناحي ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم إلا أمم أمثالهم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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون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 فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ولا أقول لكم عندي خزي إن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يُحَالَ إليه قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْظِرْهُ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُونَ إلى ربهم ليس لهم من دونه وليو ولا شفيع إلا علهم يتقون ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغدات والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم بتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين والماي من ينجيكم من قلمات البر والبحر تدعونه تضرعون وَخَفِيًا يَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قول الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي بعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياع ويديق بعضكم بأس بعض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 فأعرض عنهم حتى يقوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 117. Lهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 118. قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 119. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله 110. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران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 فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القبيس وإذ قال إبراهيم لأديه أزر أتتخذ أصنام آلها إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلقال لا أحب الآثين بلما رأى القمر بازعاً قال هذا ربي بلما أفلق قال لئلا ميهدني ربي لئلا ميهدني ربي لا أكونا من القوم الطالين بلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا أَنَا وَمَن دَعَا إِلَهِ الْأَرْضِ لَا أُشْرِكُ بِهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي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 وكيف تخافون ما اشركتم ولا تقافون انكم اشركتم بالله اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إمامهم بظلم من أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّهَ دِينَ وَنُوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحِيَّةَ وَعِيسَى وَإِلْلَّا سَكْلُونَ مِنْهُمْ وَمَا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره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 أنزل مثل ما أنزل الله ولو ترىذالذارمون في غمارات الموت والملائكة.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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلك الله فأنا تفكون. فارقوا الصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. لتهتدوا بها في غرمات البر والبحر.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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض ذقرف القول غرارا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون ولتصرا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره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 وما لكم ألا تأكلون مما ذكر رسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرين إليه و إن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين و ذرو ظاهر الاسم و إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه، وإنه لفِسق، وإِنَّ الشياقينَ لا يُحونَ إِلَى أُولِيَاءِهِمْ لِيُجادِلُوكمْ لِيُجادِلُوكمْ وإِنَّ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ أو مَن كان ميتا فحيييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 ومن يرد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الريس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت بهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجتسيهم بما كانوا يفترون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 كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُلٌ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيَنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَنِ 118. Nabd'uunibu al-sahab, in-kuntum sadiqin 119. Womina al-Ibil athnain, womina al-Baqar athnain 119. Kul an-zakaraini harwam amin antaein 111. alayhi arhahamu antaein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 على طاعمي يطعمه إلا أي يكون ميتة إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله فما نطق غير باقي ولا عاد فإنه ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذب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 ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهداه رحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قايتين أنزل الكتاب على قايتين من قبلنا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 أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا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 وَمَن كَانَ فِي مَكَانَةِ السَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا, دينا قيما مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيانا ومامتي لله عبدي العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أَعْبَرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزرة أخرى، ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلايا، فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم.